وَمَا أَمْ فَقُتُم مِنَّ فَقَاتٍ أَونَ ذَوْتُم مِنَزْرم فَإِنَّ اللهََّا يَعلَّمُ وَمَا أَ فَقُتُ مِنَّ فَقَاتٍ أَونَ ضَتُون مِ نذْرِم لا يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدِ الصَّدَقَاتِ فَأَنْتَ مُبْدٍ وَإِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُصْرُوهَا الْفُقَرَآءُ فَهُوَ قَيِّرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُخْرِجُوهَا وَتُعْرِضُوهَا الْفُقَرَآءُ وعنكُم مِن سَ آتِكُ وَكَف إوعكُ السَكِكُ واللههُ بِمَا تََّلونَ خَديد والله بِمَا تََّدونَ خَضيد لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ فَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ وَماتُمْ فقومِ خَيرٍ فَلأَ فُوسِكُمْ وَمثُ فك خَيرٍ فَلئأَ فُتِك وَمةُمْ فقونَ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم للفقراء يحسبه الجاهل اغنياء امنت تعف في تعرفهم بسماهم يحسبه الجاهل اغنياء امنت في تعري تعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بثيما هم لا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْلِيمِ لَيْلًا وَالنَّهَارِ فِرَطًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ فلهم أجرهم عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم